بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا تجامى وادعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ادْكَالَ لَنْ فَهَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِالْعَاهَةِ رَبُّكَ فَحَدِّث